l I'm s o r a y you <laughs> ح موسوعه ا ل ي لم ن ا و ل م ي ك ن ل ه شريك في ا ل م ل ك و ل م يكن ل ه غري من ا ل س ل وكبره ا ب ي ه